بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من التهل لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من مطفة أم شاد نبتليه فاجعلناه بصيرا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّحِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْفَدْنَا بِالْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عِيْنًا يَشْرَبُ بِهَا يُرُونَهَا تَغْشِيَهُمْ ذُفُونٌ مّنَ الذِّرِيَاءِ يَقَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَأْنُهُمْ مُسْتَقِرًّا وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَدِينُونَ وَأَثِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ جزاء ولا شكورا إنا نقاب من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فأطابهم الله شر فالك اليوم ولقاب نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا تَجِيئُ إِلَيْنَا فِيها عَلَى الأَغْصَانِ كَمَا يَأُونُ فِيهَا شَمْسًا وَذَا ذَهَبِيرَا فَذَا ذَهَبَ نَارِهِمْ مِنَ النَّارِ وَقُدِّرَتْ قُطُوفُهَا كَذِنِيلا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ من فضة قدروها تقديرا ويشقرن فيها كحسا كان بذاتها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويقوف عليهم ويدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم نفلوا منفورا وإذا رأيت فان رأيت نعيما وهلكا كبيرا عاليهم ثياب شنفش الخضوا واشتغرق وحلوا أسارا من فضة. وَشَقَّهُمُ هُم شَرَابًا فَهُوَ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَهُوَ كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّمَا نُنَزِّلُ الذِّكْرَ عَلَيْكَ وَاسْجُدْ لِلرَّحْمَٰنِ وَاقْتَرِبْ لاَ تُصَلِّ قَوْمًا مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَتَبَتَّلْ إِلَىٰ نَؤَاةُهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَشْرَهُم وَإِذَا شِدْنَ فَبَدَّنَا أَمثالَهُمْ تَبَكِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتخذ إذا ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعدت لهم عذابا أليما